أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذوى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن إن الندي لا واقع أين يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين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 وجئكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والارض انه لحق قط انه لحق مثل ما إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فَأَوْجَسَتْ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَخَذَتْهُ الزَّمْهَرِيرَةُ فِي صُرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ, وقالت أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم شجارة من طين مسومة من وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَاتٍ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِتْنَةً بِسِحْرِ الْمُفْتَرِينَ فَتَوَلَّىٰ بِعِقْبِهِ وَقَالَ السَّاحِرُ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استقاعوا من قيام وما كانوا منتقرين وقوم فِى الرُّؤْ إِلَى اللَّهِ إِنَّنِي لَكُم مِّن نَّذِيرٍ مُّبِينٍ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّنِي لَكُم مِّن نَّذِيرٍ مُّبِينٍ كَذَٰلِكَ ما وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون cuanto